استراتيجيات القرار اعلم أن حياتك حياة واحدة، ليس فيها بروفا، وإنما هي حياة حقيقية، ليس لها إعادة، فإذا ما انتهت، لم تعد، فيجب أن تستخدم كل لحظة في حياتك، وكأنها آخر لحظة، فأنت لن تخرج أبداً من هذه الحياة وأنت حي، والآن عليك أن تعرف القيم التي من خلالها ستتخذ القرارات، أول قيمة هي الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو أهم ما في حياتنا. هناك من يقول إن أهم قيمة في حياته هي أولاده، لكن هذا لا بد أن يتغير. فبصحة السليمة ستزداد الرعاية بالأبناء، إذن الصحة أهم من الأبناء، وتلك الصحة هي هبة من الله سبحانه وتعالى للإنسان. إذن الله. هو الأهم. فإذا عزمت على اتخاذ قرار لابد أن تسأل نفسك هل هذا القرار سيغضب الله سبحانه وتعالى فإن لم يكن يغضبه فسل نفسك هل هذا القرار سيضر بصحتك الذاتية والجسدية ثم سلها هل هذا القرار سيضر بقوتك الذاتية التي تشمل الأمانة والصدق وثقة بالنفس وراحة الذهن فإذا كان الجواب ضد أي قيمة من هذه القيم فعليك تعديل الأمر حتى يتناسب مع قيمك ثم سلها هل هذا القرار يمكن أن يؤثر بالسلب على زوجتك أو أبنائك أو عائلتك أو أصدقائك أو علاقاتك الشخصية أو عملك وحياتك المهنية أو حياتك المادية وهذه هي القيم الأساسية للإنسان حيث يأتي الله عز وجل في المقدمة وتأتي المادة في المؤخرة مثلا الإنسان الذي يخاف من الفشل لا بد أن يحدث له تعديل في قيمه، وذلك لأن علاقته بالله غير سوية، فليس لديه ثقة بالله. إن الإنسان المرتبط بالأمور المادية فقط قد أوقع نفسه فريسة لتلك المادة، فهي المتحكمة فيه وليس هو. إن الطاقة تنجذب إلى الإنسان من نفس النوع الصادر منه. فمثلاً. لو أن إنسانا سعى لطلب المال من أجل مساعدة الفقراء والمحتاجين فإنه سيأتي إليه المال على عكس من يطلب المال كي ينام ولا يعمل ولا يبذل جهدا كما أن الشخص الذي يريد أن يتخذ قرارا بالطلاق وهذا الكلام موجه إلى الزوج أو الزوجة عليها أن ينظر لتلك القيم ويعلم أن الحياة الزوجية تسير في دورة تبدأ بالانجذاب بالأفكار والذهن ثم التقدير ثم الارتباط، ثم التعود، وهي أخطر مرحلة، لأن فيها كل طرف يتعود على الآخر ويتعامل معه بشكله الطبيعي، فلا يتجمل للآخر ولا يهتم به. فأقول لمن يرغب في هذا القرار، إنك إذا لم تكن تعرف كيف تعيش مع زوجتك وتريد أن تطلقها، فإنك لن تستطيع التعايش مع غيرها، لأن نفس الدورة الزوجية ستدور مرة أخرى، فإذا وصلت لمرحلة الطلاق مع الأولى، فسيصل بك نفس الأمر مع غيرها أما التفكير الصحيح في هذا الأمر فهو أن تعود للماضي فتعود لمرحلة الانجذاب وتسأل نفسك ماذا كان علي أن أفعل لأكون هذا الشخص السعيد وهذا يسمى استراتيجية خط الزمن حيث يستطيع الإنسان الرجوع للماضي فكل ما حدث لك في الماضي ولو لمرة واحدة يستطيع الإنسان استرجاعه لأن العقل اللواعي يحفظه ويخزن كل التجارب والمواقف التي يمر بها الإنسان منذ الولادة فهو يحتفظ بالخشوع والاسترخاء والشجاعة كل شيء موجود في العقل اللاواعي فإذا كنت قد اتخذت قراراً في الماضي وكان قراراً صائباً فرجع إلى الماضي وانظر كيف استطعت أن تتخذ ذلك القرار عش مع القرار بأحاسيسك وكأن الأمر يحدث الآن فإذا مرتفعت الأحاسيس فعليك أن تجعل لنفسك رابطا ذهنيا ثم تذهب بهذا الرابط للمستقبل والرابط الذهني بمعنى أن أي تجربة يحدث فيها ارتفاع للشعور والأحاسيس ويحدث في الوقت نفسه شيء آخر خارجي فإن الشعور والأحاسيس والشيء الخارجي يرتبطان معاً في الجهاز العصبي وفي العقل اللاواعي مثلاً إذا سمع شخص أغنية معينة ثم سمع هذا الشخص نفس الأغنية بعد فترة فإنه سيحس بنفس إحساس التجربة الماضية ثم تذهب بهذا الرابط للمستقبل وأنا شخصياً أستخدم هذه الاستراتيجية وهو استغلال خط الزمن والخبرات السابقة وهي مبنية على ثلاثة أصناف من أصناف علم النفس الحديث قمت بجمعها معاً بالإضافة إلى خبرات السابقة وسميتها الاستراتيجية المتكاملة وهي مبنية على الجزء الشمال والجزء اليمين في المخ والشعور والأحاسيس والصوت الداخلي وعند اتخاذ القرار لا بد أن يكون التفكير مبنياً على المنطق وأحب أن أقول لك إن أفضل وسيلة للانتقام هي النجاح فيجب أن تدفعك تجاربك السابقة حتى وإن كانت تلك التجارب سيئة يجب أن تستفيد منها وأن تدفعك للنجاح وأذكر أن شخصاً قال لي يا دكتور لقد طلقت زوجتي فقلت له وماذا بعد ذلك؟ أتدرك ممرأة في العالم عندما لا تنفعك إحداهن جميعا فحزن واشعر بالفشل فيجب أن تفكر فيما مضى وإنما تفكر فيما هو آت ولا تكن من الباكين على اللبن المسكوب فإذا خسرت وظيفة ما فابحث عن غيرها وأذكر أنني طردت من عمل مرتين وأذكر أيضا أنني قدمت طلبا للعمل في أحد الفنادق فقال لي الرجل الذي قابلني هناك أنت لن تنفع في العمل في الفنادق أبدا فشكرته وعندما تركته قررت أنني سأنجح جدا في الفنادق وقررت في نفسي أنني سأدعوه للعشاء بعد تحقيق ذلك النجاح وفعلا عندما أصبحت مديرا عاما في أكبر الفنادق دعوته للعشاء وكان الرجل لا يتذكرني فذكرته بمقابلتي له ورفضه لي وقلت له أنا أشكرك لأنك كنت سبباً في دفعي للنجاح فاعلم أن رأي الآخرين فيك لا ولم ولن يدل عليك وذلك لأن هذا الرأي يكون مبنياً على قيم ونظام وتفكير هؤلاء الآخرين لا قيمك أنت ولا تفكيرك أنت ولا مفهومك أنت فأنا وأنت والجميع معجزة من الله سبحانه وتعالى فكيف لشخص أن يحكم على شخص آخر؟ ربما يكون هناك سلوك في شخص معين لا يعجبك، ولكن حذاري وإياك أن تعمم الأمر في الحكم على إنسان. فإذا كان لديك معلومات جديدة وأنت تحبسها بداخلك، فإنها ستظهر عليك وستكون في منتهى التعاسة وستظهر على أفكارك فتمرض وتكتئب أو جسمك سيسمن. فلا بد أن تجعل تلك المعلومات تنطلق حتى تأتي الخطوة التي تليها في الحياة. فنحن ليس لدينا الوقت في هذه الدنيا للحزن والضيق والغضب من شخص معين أو موقف محدد فإذا غضبت من شخص ما فلا تهدر طاقتك في الغضب والضيق والحزن وإنما الأسهل والأفضل أن تسامح وسيعطيك الله سبحانه وتعالى الثواب فأرسل لمن يضايقك باقة جميلة من الطاقة فطاقة الإنسان لو وصلت ببلد لا أضاءته لمدة أسبوع كامل إنها طاقة هائلة أعطاها الله لك تساوي أكثر من ثمانين مليار دولار والحياة قصيرة ولن يكون لها إعادة واعلم أنها حياة واحدة ليس فيها بروفا وإنما هي حياة حقيقية ليس لها إعادة فإذا منتهت لم تعد فيجب أن تستخدم كل لحظة في حياتك وكأنها آخر لحظة فأنت لن تخرج أبدا من هذه الحياة وأنت حي واجبات عملية ماذا تفعل إذا ضايقك الشخص ما؟ وكيف تحول تلك الطاقة إلى طاقة منتجة؟